خَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا الكِتابُ ل رَغِبَ فِيهِهُ دَلِمُتَّقين الذينَ يُؤْمنِنونَ بالِالغَيبِ وَيقمونَ الصَلَةَ وَمَِّا رَزَقَناَاهُم يفقُون وََّذينَ يُؤمنِنونَ بِمَا أُنزِل إلَكَ وَم أُزِلَ مِن قَلِك وَم أُنزِلَ مِن قَبللِكَ وَبِالآخرَِةِهُم يوقون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 خَادعون اللهه والَّذينَ آمَنُوا وَماَا يَخدَعونَ إِللاا أَن خُسَهُم وَماَا يَشعون فِنْ قُلُواوبِهِ مرَضون فَزَادَهُم اللههُ مَ رَضَا وَلَهُم ذاَابُ أَلِم بِمَا كانَوا يَكببون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 فَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإذاَا لَقُْ الذينَ آممَنُ قالَاوا آمَن وَإذاَا خَلَوْ إ شَيَطينِهِمْ قالَاوا إِا معَكُمْ إِ مَا نَحْنُ مستُسْتَهْزِئون ال اللهَّهُ يَستَْهْزُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي يطُضِييَانِهِمْ يَعْمَون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 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت،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 فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادقين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 أنَّ لهم جَّّاتِها تَجر مِ تهاَا جَّاتِ تَجر مِنْ ت تحتِأَن رُكَُّ ماَا غزقُ مِنْ تَرا. قماَا رزقُ مِنهَا مِ من سَمَاتِب فِزْقَ قالوا هذا الذي رُزقَنا مِنْ قَ قالوا هذا الذي رزِقنا مِنْ قَبلْل وَتُوبِهِ مُتَشابِهَا وَلَهُم فيِيهَا أأَزواجُطَهَر وَهُم فيِيهَا خَالِدُ